لا لآن لا القرآن لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفضت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق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 سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم من المسلمين اللهم من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم يا حي يا قيوم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه لنا الا بك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أو أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إن هذا شهر البركات والرحمات قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضله وايامه اللهم من كان منا محسنا فيه فاعنه على الإكمال ومن كان مقصرا فاختم له بالانابه والاستغفار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم, أنت اللهم انا نسالك اللهم انا نسألك أن ترحمنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نحن البؤساء الفقراء المستجيرين المستغيثين الخائفين الوجلين القلقين المعترفين بذنوبهم والمقرين بها اللهم انا نسالك مساله المسكين ونبتهن إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف القلق دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك انفه وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا وعن وطنه نائيا ولنسكه مؤديا فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الْمُبَارَكَةِ أَنْ أن تعتق رقابنا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ اللهم نَعُوذُ نعوذ بك من النَّارِ النار ومن عذاب النار ونعوذ بك اللهم من شر الغنى والفقر يا ذا الجلال إلهنا, الهنا ها نحن قد أمسينا في بلد حرام وفي بيت حرام وفي ليله من افضل الليالي وفي الثلث الاخر من الليل الذي تقول فيه هل من سائل فاعطيه هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له الله الكبير يا الجلال والاكرام انحن نرفعواك نظرات اليك انحن نرفعواك نظرات اليك ندعوك فاستجب لنا ونسالك فاعطنا ونستغفرك فغفر لنا يا الجلال والاكرام الهنا الهنا اطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وان رجعنا اليك قبلتنا اللهم فاقبل توبتنا وامح حوبتنا واغفر زلتنا يا ذا الجلال والاكرام الهنا الهنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجه لك اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم انك انت تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضيعه تكلنا الى ضيعه وخطيه وذنب اللهم اننا لا نثق الا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا باب الجلال والاكرام اللهم اختم لنا اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وجد علينا بأوبر الحظوظ من رضوانك وارزقنا من خشيتك ما تحول به بي بيننا وبين عصيانك ولا تقطع عنا ما عودتنا من جميل إحسانك اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات والهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات واستجب منا صالح الدعوات وحبلنا في الدنيا لذة المناجات وفي الآخرة سرور التحيات وبلغنا ما لا تبلغه آمالنا وأعمالنا من الخيرات واستجب منا صالح الدعوات اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك اللهم طهر قلوبنا من الادناس واعدنا من شر الجنه والناس واحفظنا من شر كل بليه او باس اللهم ارخص اسعارنا اللهم ارخص اسعارنا وغذر امطارنا وطهر سرائرنا واقض ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم امواتنا وارحم امواتنا واسمع اصواتنا وحسن اخلاقنا اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدينا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبذرنا يا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الأخور الرحيم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم